ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سخر البحر أي ذلله لعباده حتى تمكنوا من ركوبه والانتفاع بما فيه من الصيد والحلية وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحار للحصول على أرباح التجارات ونحو ذلك فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله كما بينه في مواضع أخر كقوله وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وقوله الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمر، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إلى غير ذلك من الآيات وذكر في هذه الآية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير البحر لهم الأولى قوله لتأكلوا منه لحما طريا وكرر الامتنان بهذه النعمة في القرآن كقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة الآية وقوله ومن كل تأكلون لحما طريا الآية. الآية الثانية قوله وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وكرر الامتنان بهذه النعمة أيضا في القرآن كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان واللؤلؤ والمرجان هما الحليه التي يستخرجونها من البحر للبسها وقوله ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها الثالثة قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه وكرر في القرآن الامتنان بشق أمواج البحر على السفن كقوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الآية وقوله وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره الرابعة الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل على السفن المذكور في قوله هنا ولتبتغوا من فضله أي كأرباح التجارات وكرر في القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضا كقوله في سورة البقرة والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وقوله في فاطر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وقوله في الجاذية الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف رحمه الله وقوله جل وعلا بهذه الآية الكريمة وترى الفلك أي السفن وقد دل القرآن على أن الفلك يطلق على الواحد وعلى الجمع وأنه إن أطلق على الواحد ذكر وإن أطلق على الجمع أنث فأطلقه على المفرد مذكرا في قوله وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وأطلقه على الجمع مؤنثا في قوله والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وقوله مواخر جمع ماخره وهو اسم فاعل مخرت السفينة تمخر بالفتح وتمخر بالضم مخرا ومخورا جرت في البحر تشق الماء مع صوت وقيل استقبلت الريح في جريتها والأظهر في قوله ولتبتغوا من فضله أنه معطوف على قوله لتأكلوا منه لحما طريا ولعل هنا للتعليل كما تقدم والشكر في الشر يطلق من العبد لربه كقوله هنا ولعلكم تشكرون وشكر العبد لربه هو استعماله نعمة التي أنعم عليه بها في طاعته وأما من يستعين بنعم الله على معصيته فليس من الشاكرين وإنما هو كنود كفور وشكر الرب لعبده المذكور في القرآن كقوله إن الله شاكر عليم وقوله إن ربنا لغفور شكور هو أن يثيب عبده الثواب الجزيل من العمل القليل والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته